ولو كنت وليض القلب لن من حولك உ واستغفر ஹம் وشاورهم في ஃபில் فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ أُمَّ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُم فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُّ لِيَأْتِ بِالْمَ فَمَن تَوْفَىٰ كُلٌّ نَّفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَن يَعْمَلُ تَبَعَ عَرَبُ وَنَاللهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنْ اللهِ وَمَا وَجَهَنَّ وَالْبِسَالِ الْمَصِيرِ درجات عند الله والله بصير بما يعمل لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ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 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من